أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب التوسل الشاذلي قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اتوسل بك اليك اللهم اني اقسم بك عليك فكن شفيعي إليك اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قطائك فاجد اللهم بما عطيت على ما به قطيت حتى تمحو ذلك بذلك لا لمن أطاعك أطاعك فيما أطاعك فيه له الشكر ولا لمن عصاك فيما عصاك فيه له العذر لأنك قلت وقولك الحق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللهم لولا عطائك لكنت من الهالكين ولولا قطائك لكنت من الفاعزين وأنت أنت أجل وأعظم وأعز وأكرم منك min an tu ta ila bi adin k merdaa ke ve an tu ca ila bi hukm ke ve qataa و لك عليا بوجوب حجتك وإنقطاعي حجتي إلا ما رحبتني وبفقري لك وغناك عني ما كفيتني يا رحمن الله إم لم آت مني عليك ولا استخفافاً بحقك ولكن جرى بذلك قلمك ونفذ به حكمك وأحاض به علمك ولا حول ولا قوة إلا بك والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين اللهم إن سمعي وبصري ولساني وقلبي وعقلي بيدك وإن بيدك لا تملكني من ذلك شيئا فإذا قضيت بشيء فكن أنت ولي واهدني إلى أقوام السبيل يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى ويا رحمن الدنيا والآخرة رحم عبدا لا يملك الدنيا ولا الآخرة إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الآيات لسيدنا الشاذلي أبي الحسن واتسس الروح الله الرحمن الرحيم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولولا رحمة الله الرحمن الدنيا ورحيم.